هذه القصيده اهداء لكافه المسلمين في العالم الإسلامي وفيها سطرت كلماتي دفاعا عن جناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امام عدوان الحاقدين من كفار ومنافقين والذين استباحوا شتم النبي الكريم بدعوى حرية التعبير وقد قال الله فيه وفيهم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقد أسميتها طيب البردة هذا وصلى الله على نبينا محمد كتبها الفقير إلى عفو ربه أحمد ابن جمعان الزهراني في التاسع من جمادى الأول عام 1442 للهجرة النبوية انسانا بالقلم واختار احمد مبعوثا لدل الامم فاستيقظت امه من بحر غفلتها واخرون من النور العظيم عم بسم الذي يعلم الإنسان بالقلم واختار أحمد مبعوثا لدل الامم فاستيقظت امه من بحر غفلتها واخرون من النور العظيم عم ومولد اباج الاكوان طلعته ونوره اخرج الدنيا من الظلم ورتج ايوان كس راحيل مولده وعثره في عروش الروم لم تقم كم من ملوك لواروا بعد ما قلع فشمس تخفي الابواب افي الندم والجد أسماه محمودا بفقته فاسمه بصحافه الكتب كرسوم فولي بفقد ابي قبل مولده فلم يذق لذة التدليل والنعم اتت حليمه نحو الام سائله اما وراه ولي يضرب الخيم قالوا حليمه كم طفل بغير أب وهل اتيت لاجل المال والغنم لكنها رضيات إذ لم تجد بدلا اتت به قومها تحمله في عشم فجادت الأرض بالخيرات باسقه في ظل نفح من الهتان والدمي دَرَّ الدَّرْعُ قَطِيعًا كَانَ يَحْبِسُهُ وَأَوْرَمَتْ كَطَيُورِ النَّعَمِ بِالشَّحْمِ وَشَقَّ جِبْرِيلُ مِنْهُ الصَّدْرَ فِي سَنَةٍ وَغَسَلَ الْقَلْبَ بِالْإِيمَانِ مِنْ سَقَمِهِ وماتت الام في الابواء راجعه وصابه الكرب مما ذاق من يتيم وعاش في كفل عم الناصح فطن منافح الحامي الانع ذي رحم ان باب حيره ذوي عين ابصره وقال هذا نبي ليس بالحلم عليه خاف يهودا ان تلاحظه فان طبع يهود الناكف الذمم وقد اتسام بفضل من أمانته وصدقه في قريش الغير متهم قالت خديجه لما جاء يخطبها مرحا بفيض من الاخلاق والشيم وكان شان خديج بين اخواتها قد فضلت بكمال الدين والحكم جاء الأمين إليه في مغارته يا رجفة تنتشخس الابصار لم يهمني ضممه ضمة خارت اعزامه هلم وقبل عليلا ايها العلم اقرا علينا من الايات تذكره فقال ماني باهل الخط والقلم فقال رب رب الكون معتصما قرانا يتلى الى الاعراب والعجم صل وسلم ذالك طيبا هذا على نبي النقي الطاهر النسم صلي وسلم ذلك طيبا على نبي النقي الطاهر النسم وجاء زوجته حيران مضطربا متداثرا برده للعقل متهما قالت وات لا يخزيك خالقنا فانت بر كريم واصل الرحيم استيقنا الاهر أن الله مرسله يهدي العباد فريق الحق والقيم وانه داع لتوحيد خالقه وانه هادم الطاغوت والصلم وانه سيد السادات قاطبة وختم انبياء الله كلهم وانه الشافع المرجو شفاعته يوم الحساب بإذن الواحد الحكمي وَصَارَ يَدْعُو إِلَى الرَّحْمَنِ مُحْتَسِبًا فَصَرَمَتْ قُرَيْشٌ أَيَّمَا صَرَمٍ فِيهَا تَنَزَّلُ آيَاتٌ مُطَهَّرَةٌ وَالْقَلْبُ فِي غَفْلَةٍ وَالْأُذُنُ فِي صَمَمٍ دَعَا أَبَاهَا بِاللَّدِينِيَةِ ادْخُلُهُ فَرَدَّتْ بَل لِهَذَا الْأَمْرِ عَنْ وَغَمٍ فانزل الله آيات على عجل ثبت يدا مشرك للنار مقتحم وحاصرت قريش في شفا شعب فالصحب في فاقة والكفر في تخمي ماتت حديجه مات العم في سنه عام من الحزن مصبوغا من الالم جادا ملاذا من ينوء منه ذو الشدات والهمم وهجرت ثلة لله درهم إلى النجاشي وفي العهد والذمم وراح يدعو بقرب من قبيلته لِطَائِفٍ دُونَ حُرّاسٍ وَلا حَشِمِ فَاسْتَبْدَلَتْ بُرْجَالٌ مِنْ قَبَائِلِهَا وصدهم شِرْكُهُمْ دَبًّا عَنِ الْحُرُمِ كَانَتْ شَيَاطِينُهُمْ فِيهِمْ مُعَلِّمَةً وَشَيْخُهُمْ فَاقِدٌ الْأَخْلاقِ وَالشِّيَمِ أَغْرَوْا بِهِ مَنْ وَرَاهُمْ مِنْ صِبَارِهِمْ فأدمى ساقا الأقدام بالرجم فصابه عارض مما ألم به وضيقة النفس أقسى أوجه السقم وحل في دربي حسنا يؤرقهم وفكره شارد والركن من هرمي فجاءه ملك يلبؤ عن جلال انشد بالأخشب ارم وانتقم فبولا بولا شفيق نحو امته لعل من نسلهم ينجو من الظلم وبعدما نابه من اثر دعوته اثابه الله ترويحا من السقم اختار للمسجد الاقصى زيارته على مشعه دريه النجوم صلى مع انبياء الله ليلته فأما هم خيرهم في جمع ملتئم وغادر الأرض بالمعراج مطلعا على السماوات والأفلاك والنجوم فمر في أنبياء إن ثم منزلهم قد اجتباهم الىه الكون بالنعيم في سبع السبع من هذا الخرير هنا بساحه المنزل المعمور ملتزمي حتى اتى موضعا فرتع صاحبه وقال إن أتخطى أرم بالحمم أعلي منزلة ما قالها أحد حتى سمعت صريف اللوح والقلم وسدرة المنتهى بالوصف معجزة كم ينتهي في ربا خالص الحكم سلام يتلى ونور يدن مقتربا كقاب قوسين أو أدنى لمعتصم وشر طحينها الخمس الفروض لنا هدي وذكر من الاصباح للعتم وودع الملأ العلوي ليلته وعاد راكب رسول الله للحرم وَزَادَ إِيمَانُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ به وَزَادَ كُفْرُ ذَوِ الْإِشْرَاكِ وَالصَّلَمِ وَبَعْدَ عَشْرٍ ثَلَاثٌ ثُمَّ قَاسِيَةٌ قُضِيَ بِأَمْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُنْحَسِبٍ يَأْمُرُ بالهجرة الغراء مُسْتَتِرًا بمطلع الفجر أو فِي ظُلْمَةِ الْعَتْمِ وَبَاتَ فِي غَارِ ثَوْرٍ مَعَهُ صَاحِبُهُ الكفر فوق الوهد والاكمن فقال صاحبه لو ينظرون لنا من بين ارجلهم او اسفل القدم لابصرونا فرادا لا سلاح لنا وينتهي خالص التوحيد ملازم فقال معنا اله الكون حافظنا وثالث اثنين في حرب وفي سلم يا يا رب يا رب يا رب يا صل على المختار سيدنا بر تقي نقي طاهر النسب وواصل الكوكب الدرى رحلته حتى أتى طيبة في جمع ملتئم فساحة الدعوة الغراء اراضيه بمستقر وربع غير منقسم وقد أصرت قريش رغم باطلها وقاتلت عصبه التوحيد والقيم فكان ما كان منها في ربا بدر ونالهم شر ما نالوا من الرضم لكن في أحد ما بالها أحد لقد بلي بخلاف الرامي السهم اصيب فيها رسول الله محتسبا وكسر السن والوجه الشريف دم لا يفلحون وقد ادنى رسولهم يا رب غفوا وكذبوا بالغ العظم واستجمع القوم بالاحزاب شوكتهم دعوا يهودا مع غطفان والسلم هبت عليهم جنود الله عاصفه وفرقتهم كسيل سار ملتطم وفي حلول ثمان في مدينته توجه المقدم الميمون للحرم وقد دخلها جنود الله آمنة واستيقظ الغافل المرتاب من حلم وتم تطهير بيت الله من وثن فيها ومن مشرك فيها ومن صنم واستبشرت مكة بالفتح عائدة بعوده اليافع المفقود وهو ظم وازداد ثم جنود الله مقدره واقبل الناس للاسلام فيه زخم واكمل الله للابرار دينهم في شرع مكتمل فيه ومنسجم يا رب يا رب, يا رب يا رب صل على المختار سيدنا أبر من طاف وصلى في الحرم وأبلغ الناس في قول وموعظه وخير من صاغ لفظا ناطقا بفمه فقد صفاتك في خلق وفي خلق فكنت افضل من يمشي على قدمي واستحي مدح حواء أو محاسنها ومدحه صاحب الانوار والشيم فحبه قره للعين خالصة ما ين بغي مثلها للمغرم نهيم وَحُبُّهُ مُؤْنِسٌ لِلْقَلْبِ يَجْبُرُهُ إِذَا اشْتَكَى الْقَلْبُ مِنْ هَمٍّ وَمِنْ سَنَمِ اسْمِي عَلَيْهِ وَحُبِّي لَيْسَ مُنْقَطِعٌ مُتَيَّمٌ وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ يَا هَادِيَ الصِّرَاطِ الْغَيْرِ ذِي عِوَجٍ وَصَاحِبَ الْخُلُقِ الْمَوْصُوفِ بِالْعِظَمِ مُنَافِحٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ غَايَتَهُ لم يستطب مفرشاً يوماً ولم ينم يقوم في ليله خوفاً وتذكرة تفطرت من قيام اخمص القدم يا رحمه الله نحو الخلق قاطبه وصفوه الله مبعوثا إلى الأمم واكثر الرسل اتبعا بطاعته واول الخلق مبعوثا من الرمم وأول الداخلين اعتاب جنته وصاحب الحوض يا بشراك بالغنم فهبل شربة من حوض سيدنا بيوم حشر وكل والناس فيه ظم وجاء في محكم التنزيل تبصره اربع ذكرهم فيه انه المتسم بالشرح والكوثر الغراء والنصر وفض ضحا ذكره من بارئ النسم صل عليه صلاة من كوحده يصلي الله عشرا عنك بالكرم وسار كل رسول نحو امته وجئت للناس مثل الشمس للظلم يكفي باميه المختار معجزه يحيي القلوب ويخرجها من الظلم نصرت بالرعب لم تخضع لطاغيه وخافك الفرس والرومان من جرم سراج نور بشير شاهد علم حتى افتفى نوره الاعشى وكل عمي ابان موسى يدا بيضاء معجزه وانت اخرجت ارواحا من الظلمه وجئتنا بكتاب الله معجزه فيه الشفاء من التشكيك والسقم يا رب يا رب يا يا رب يا رب صل على كل ما ذكر وكل ما شاء امرا بارئ السميع ولهفه الناس في تصديق دعوته اصاب ان فذوي الصلب بالرضم بمجلس الامن احكام مرتبه وما به ان تاخذ الذئب بالبهم وطاده الغرب في حقد تناصبه عداوه تنشر الاحقاد كالحمم امريكا حالت عراق العرب مقبره وصيرت ديره الافغان في حطام والروس قد دمروا بالشام حاضره من بعد جاسوا بها بالغيظ والنقم لما فرنسا فكان الشرق مسرحها لكن تلاشت وهانت من بئل جرمه وقال مكرون نشر العار تجربة حرية الرأي فوق الدين والحرم ما لا تذهبوا في حضارتنا وحالكم فقر والاسلام في ازمه إن كنت تعطى يا مكرون موعظة فكم بنينا بكيد الثعلب الحكم هذا الحجاب حرام في حضارتكم فاين حرية الانسان محتشم لمن تقاد بني ساء من مجرمة والمستبدون مدعومون من كدم لمن هياج إذا من لقد طوقكم فياظهر الحاكم الجبار كالقزم لمن دخلوا الى الاسلام يرهبكم فيقذف الباغي الزندق بالتهم من سارق الماس من إفريقيا كتل من عبدا الناس كمقتول كم بالجرم ما عادت تمضي على عقل دسائسكم يا الزيف والتدليس والوهم فكافح حظ الماء مهما كان مصدره وعلق القلب بالرزاق كي يقمن من يظلم الناس لن ينجو بفعله فكيف وهو لدى جبار منتقم والخائنون اخوصه يرون داخلنا يؤاذرون اعدانا على الغنم وينقضون عرى الاسلام في شبه تترافعهم يردون الثم في الدسم هذا صحيح البخاري عز جانبه ذكره كل علي من بالغ الهمم فيحملون عليه من جهالتهم يسوقون شبها قيلت من روخم يحاربهم ولم يدروا بسيرته يجادلونه بفكر صيغ بالوهم المصطفى بهوا ولا يدركون وينقضون حذيف المصطفى بهوا ولا يدركون بان السقم في الفهم فدين ربك تقبله النفوس وان قاموا حواجز او صاغوا من التهم اعدنا الدين اخوانا وايقضنا من بعد كنا بلا وعي ولا همم ان التفرق استهوا العدم وبنا من يكسر العود لا يقوى على الحزم فان فرقتنا شؤم يؤرقنا وان قوتنا في الشمل ملتئم يا ربنا نسالك ظفرا موقضا همما ورافعا امه الهادي على الامم بالعلم والعقل لي من تطورنا والعدل قبل بلوغ المجد والقمم حتى تعود كما كانت حضارتنا تُشعِلون على الإنسان بالحكم جهادهم في سبيل الله ما اقصده بنعم معتمد بالله معتصم وفتح مشرق الدنيا وما غربها لم يجعل الفتح للاموال والغنم وادخل الناس للتوحيد قانعه وخلص الناس من كبر ومن ظلم وقد ابانت لنا الدنيا طبائعها بانها من يذيق السم في الدسم وانها زهره بالهم فاتنه ومن خطبها يقينا الحامل الندم والعمر ان طال بالسبع يتبعه ضعف وحدف والا بامر الهرم صل وسلم بذلك طيبا مرحبا نبينا النقي الظاهر سنا فالمسلم غادي فيزن مذب على نبي نقي طاهر نسمع عادوا فردا الى قبر بلا سند حتى الذي كان ظمالا عذا حشم ما للسعاده عنوان تنبت به في ساحه القصر او في ساحه الخيام اد صلاتك في التوقيت محتسبا وصلي ما شئت اخراد الجت العتمي يزين اِفْلِينُ لِلإِنْسَانِ طَاعَتَهُ كما يُزَيّنُ مَالَ الصَّيْدِ مِنْ طَعْمِ وَإِنْ قَسَّ الْقَلْبُ مِنْ ذَنْبٍ وَمَعْصِيَةٍ فَسَحَّ دَمْعًا غَزِيرًا عِنْدَ مُلْتَزِمِ الشَّعْرُ أَشْهَبُ وَالطَّاعَاتُ نَاقِصَةٌ وَالْقَلْبُ يَلْهُو فِي بِيدٍ بِلَا أَلْجَمِ لَوْ كُنْتُ مُسْتَقْبِلًا أَمْرِي بِآخِرِهِ أَفْضَى توبار وان بدالي منه بالكتم استغفر الله من قول بلا عمل زرع بلا ما عقبه إلى حطم وهذه سيره المختار رسمها في فضله فهو اهل المدح والكرم اسميتها بردة المختار طيبه في حبه خدمه للديني بالكلمي لعلت ذنوب أن صاحبها وقد اصابتني يا القلب بالسمم وان اتى كل عبد صالح بتقى انتيتو بثياب الحزن والندم واغمر القلب للهادي محبته وانني احمد اسم عليه سم مضيت في درب من اهوى بما دحكن وبصير شوق زهير بالغشيم ولست في بردتي همي اطاولهم فمن يجاري جبال الفخر والقمم ثم الصلاه ثم الصلاة, الصلاة ثم الصلاة على الهادي معلمنا أجل ما يتظنن ناقق بفمي أبرئ من سار نحو البيت مرتجلا او بالجياد وفوق العين قر نسم شبيهك البدر في خلق وفي سمة وصاحب الخلق الموصوف بالعظم ثم الصلاة على الاله الكرام وهم وجو مدرب اول الالباب والحلم وللصحاب ابي بكر خليفته وافضل الناس بعد رسل ذو الكرم وبعده عمر الفاروق زاهدهم مجند الروم فوق الفرس بالرغم سبيله الحزم للاصلاح مبداه والحزم امضى من الاربام للامم ما ضر اثمان رعيها ومنفقها في عسره الجيش من ركب ومن طعم وذلي فقير فاهم فطن ظنفر واخل هجاء اذيهم وارحم صحابته والتابعين لهم والمؤمنين وذل اصلاح كلهم واكشف عن الامه الغرائق ابوتها فقدر ما هل عذاب السيف ودته والختم بالحمد للرحمن نشكره فنحن في زحمة من واسع النعم ابياتها ضمنت 700 فاكتب لنا اجرها يا واسع الكرم صلي وسلم وبارك ويسلم وبارك على النبي النقي الطاهر كل مسلم راض فحي ذن ودب على نبي نقي طاهر نسم